يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ, فتكون لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّى عَن آلِهَتِي يَا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 عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَ اعْتَزِلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من إِذَا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا